بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى 112. وأما من استغنى 113. فأنت له تصدى 114. وما عليك ألا يذكى 115. وأما من جاءك يسعى 116. 111. كلا إنها تذكرة 112. فمن شاء ذكره 113. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة 111. قتل الإنسان ما أكفره 112. من أي شيء خلقه 113. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره 114. ثم إذا شاء أنشره 115. كلا لما يقض ما أمره 116. فلينظر الإنسان إلى طعامه 117. أنا الماء صبا ثم 119. فشققنا الأرض شقا فِيهَا فأنبتنا فيها حبا 111. وعنبا وقبا 112. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا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 منهم يومئذ شأن يغني أجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة